ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملةهم قل إن هدى الله هو الهدى ولا إن التبع ان اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به وَمَن يَكْحُر بِهِ فَأُولَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ يَا بَنِي إسْرَائِلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَتَعَالَى يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ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 يَذُوقُهُ قَلِيلاً ثُمَّ اضْطُرَّهُ إِلَى عَذَابٍ نَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ